بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لم ا گری اگلی سنگ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ جَعَلَ فِي غَارٍ وَنَسِيَ وَأَنَّى وَمِن كُلِّ أَمْرٍ اتَّجَأَ عَلَيْهَا زَوْجَيْنِ ثَنِيِّينَ يُسِلُّ اوه ان في ذلكم ايات لقوم ينتفعون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ س صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر نفی <تصفيق> دل